Oh. العالمين، أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأحمده على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك السناء كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم القيامه ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فما شرع الله الشرع وما حرم الحرام وما أحل الحلال الا لنتقي الله رب العالمين فيا فرحه من مات على تقوى من الله ويا حسرة من مات على معصية لله رب العالمين أسأل الله سبحانه أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأن يثقل موازيننا يوم تفق الموازين وتخف موازين واساله أن يرزقنا رزقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احبتي في الله عظيم والله إسلامنا ونحن عظماء ما دمنا ملتزمين بمنهج ربنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تامل معي هذه الايه خلق الله الانسان في احسن تقويم في اعلى المراتب في اسماها في افضلها ثم شاءت حكمه الله أن يترد الإنسان من علو إلى جنوب من رفعة إلى سفالة وانحفاظ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا رب العالمين في وسط زحام الدنيا بل في وسط زحام العلم ينشغل الناس بل وينشغل طلاب العلم عن حقوق وضعها الإسلام عن اجتماعيات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنشغلوا بحفظي لكتاب الله وفقه للحلال والحرام ربما أن بمعرفتي بمعرفة للسنة والبدعة عن حقوق أوجبها القرآن وأكدها سيد الأنان سيدنا محمد من هذه الحقوق حق غريب والله هذا الحق يحكي لنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ أهل الحديث بطرق صحيحه كان النبي يمشي مع أصحابه يوما اللهم يا من حرمتنا رفقته في الدنيا ارزقنا اياها في الآخرة يا رب فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الصحابه حبيبهم لجبريل وانتظروه حتى شق عليهم طول الوقوف انتظارا لرسول الله جبريل بالوحي ينزل جبريل بالوصايا يتجه والصحب الرجال الاقوياء ينتظرون حبيبهم المصطفى حتى أتعبهم انتظار رسول الله فلما انجلى عن رسول الله ما كان فيه حين الوحي ذهب إلى أصحابه وقال جملة خطيرة قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الله اكبر هذا الوقت الطويل الذي اجهد الصحبة والصحابه هذا الوقت الطويل الذي استشعر اصحاب النبي منه جهدا بما أوصى جبريل الرسول أوصاه بالجار وما زال يوصي حبيبنا وحبيبكم محمدا أوصيك بالجار الجار الجار, الجار الجار الجار يا محمد حتى توقع الحبيب المصطفى أن جبريل في آخر الوصية سيقول وللجار كذا في الميراث يا محمد لو تبادر بالعقول لا بالنقول ما الذي كان يحادث فيه جبريل الحبيب هذا الوقت لقلنا حدثه في العقيده واصولها لقلنا حدثه في الفقه المقارن فضلا عن الحلال والحرام لقلنا حدثه في السنية والبدعية لقلنا حدثه في الصفات والاسماء ولكن جبريل في هذا الموقف الطويل الذي اجهد صحب النبي المنتظرين كان يوصي حبيبنا المصطفى بوصية عجيبة أوسيك بالجار يا محمد الله أكبر ما أعظم هذا الدين ما أجمله إذ لا يفرط، إذ يلتزم بالعقائد والعبادات لا يفرط ابدا في المعاملات انظر إلى لفظ رسول الله ما زال فعل يفيد الاستمرار جبريل يوصيني مضارع للاستمرار والتجدد واعلم أن الموصي جبريل وما كان لجبريل أن يوصي من عند نفسه إذ الموصي بداية وانتهاء إنما هو الله رب العالمين يوصي من يوصي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصي عظيم والموصى عظيم إذا الوصية لا بد أن تكون عظيمة يوصيني بالجار حتى ظننت اعتقدت وكلمة ظنة إذا جاءت بصيغه الماضي كانت في القرآن والسنة بمعنى أعتقد أما إذا جاءت بالمصدر أو المضارع كانت بمعنى أتوقع واشك مصداق ذلك قوله ظن ان لن نقدر عليه أي سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه ظن اي اعتقد اعتقادا جازما أن الله لن يضيعه ولن يقدر أن يضيق عليه وهو في بطن الفوت ظن في صيغة الماضي معناها اعتقد اعتقادا لا شك فيه فظن رسول الله بفقه بفتنته بنبوته بمواصفاته ظن اعتقد من خلال هذه الوصية ان المتوقع ان يكون للجار حق في الميراث، فما بالكم ونحن ندعي صدنا لرسول الله ونحن نظن اتباعا صادقا لرسول الله يظلم بعضنا جاره ويتعدى بعضنا على جاره ويؤذي بعضنا جاره صلى الله وسلم على نبينا انظر الى هذا الحديث نحن طلاب العلم فضلا عن عامه الناس ننشغل بالدنيا والعلم فقلما وجدت أحد الرجال قلما يوصف بأنه صوام وقوام قلما من صام صام قليلا ومن قام قام أقل ونحن من نحن نحن رجال أعطانا الله القوة فما بالكم لو علمتم أيها الفضلاء امرأة في بيتك من جيرانك في مجتمعنا مع انوثتها مع ضعفها توصف بأنها صوامة قوامة بما تحكم أنت عليها صوامة ليس صائمة صيغة مبالغة لكثرة الصيام قوامة ليس قائمة صيغة مبالغه من كثرة القيام أي صلاة الليل ليلا لله رب العالمين تحكم عليها بما انا أنا شخصيا لو سمعت أن هناك مرأة توصف بهذا الوصف مع التزامها بآداب الإسلام لتمنيت أن أقبل حذاءها صوامة قوامة لكن الناس تحكي عنها لرسول الله فيحكم الرسول هي في النار اللهم احفظنا من نار جهنم يا رب لماذا لانهم قالوا يا رسول الله فلانه صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها آه لو تفلسف المتفلسفون لقالوا صيامها وقيامها اعلى ثمره من ايذائها ولا باس ربما هم السبق ربما هم ربما كذا لكن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم حكم واذا حكم رسولنا هل لمسلم أن يعترض على حكم رسول الله قال هي في النار لماذا لأن الإسلام وإن كان يعتمد على العقيدة ثم العبادة فإن العبادات والعقائد يجب أن تنعكس على المعاملات أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال لا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة اللهم وفقنا للصلاة يا رب بصلاة كلمة صلاة نكرة للتعظيم بصلاة وزكاة وصيام وحج وفقنا اللهم للعبادة وقبلها منا يا رب ولكن يأتي وقد شتمها ظلمها اكل أكل مال هذا دم هذا يوم القيامة الله عز ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ليوم الحساب ليوم الجزاء فيأخذ لهذا من حسنات ولهذا من حسنات ولهذا فإن ثميت حسناته وبقي عليه شيء وضع عليه من سيئاتهم ثم القي في نار جهنم من هو هو صاحب الصلاه هو صاحب الزكاه هو الصائم الحاج ولكن النبي اخبر انه في النار نحن يجب ان نتذكر دائما اننا اتباع محمد نتخلق بخلقه نلتزم بآدابه نمهج نهجه صلى الله عليه وسلم روى البزار وغيره ورواه الترمذي بإسناد قال فيه حسن صحيح أن رجلا جاء رسول الله يشكو جاره وما أكثر الشكوى فقال اصبر رجع قال يا رسول الله لا استطيع صبرا قال زاد ايزاءه فلا استطيع صبرا فقال النبي ارفع متاعك شيل عزالك وضعها على قارعه الطريق طلع ذلك في الشارع فما مر رجل الا وسأل لما لما لما قال اذاني جاري اذاني جاري فشكوت إلى رسول الله مرة ومرة ومرة فقال لي ارفع متاعك فرفعته فما مر واحد إلا ويلعن جاره يلعن جاره ذلك الجار وان كان مخطئا لكنه صاحب قلب فيه يقظ تنبه تنبه انه اخطا تنبه انه ضل تنبه انه اخطا فذهب الى جاره معتذرا واعدا اياه الا يرى منه اذى هذا تنبه فهل تنبهت انت والله يا اخواني اعلم جارا بل له ترك بيته لانه صاحب قدره رفع متاعه كل متاعه وترك هو واهله البيت كل البيت لايذاء الجار ولا اقول يؤذيهم انما اذن غريب جدا هذا غريب جدا ما لي حد انت كنت داخل البارح كان فيه ايه ابنه انت يا ابني كنت طالع ليه بنته راحه فيه كان فيه واحد داخل عليكم امبارح مين ده انت كنت شايل كيس مبارح الكيس ده فيه ايه كنت شايف كده اتنين طالعين من عندك مين دول الرجل ما تحملش يوجه نصحا بلطف وبهزار ان صاحبنا يستقل الله ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ومن خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيما رويا كان يجب أن يغض طرفه وأن يحفظ جاره لكنه اذاه انظر إلى هذا الاذى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فترك طاقب البيت بيته وبحث عن مكان آخر ليحفظ نفسه ويحفظ اهله ويحفظ عوراته هذا من أمة محمد أقسم رسول الله ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن طب اسأل اي عالم لا يحفظ هذا الحديث ولا يعمل بالفقه قل له بالله عليك لو النبي حلف ثلاث مرات عن واحد انه لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن المتوقع هيكون ايه قل لك اكيد واحد مش اكيد واحد شتى من النبي اكيد واحد مزق وحرق القرآن أكيد واحد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أكيد واحد شتم الله أكيد. لكن رسول الله أقسم ثلاثه ثم قال من لا يأمن جاره بوائق يعني إيه بوائقه؟ يعني شروره أي إن الجار الذي يؤذي جاره الذي يخشى جاره منه الذي لا يأمن جاره على نفسه وعرضه منه أقسم محمد وما ادراك من محمد أقسم حبيبنا رسولنا عظيمنا الصادق المصدوق هذا لا يؤمن يقول لي يا عمي ده يصلي يا أخي النبي قال لا يؤمن يا عمي ده اسم الحج فلال يا أخي النبي حلف قال لا يؤمن ده علمت الصلاة ما يا وش يا أخي النبي قال لا يؤمن أصدق أم رسول الله إن الذي نفى الإيمان عنه محمد صلى الله عليه وسلم اتثبت أنت له الإيمان نعم إيمان من إيمان أنواع الإيمان هذا كلام في العقيدة للخواص اما عند العوام نفى الرسول عنه كمال الايمان ليه لان جاره لا يامن الجار خايف منه الجار الطيب المؤمن خايف من اخيه المسلم المؤمن مع ان الله اوصى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالبين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب قال علماؤنا في هذه الآية إن الجيران ثلاثة أنواع جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق كلام ده لازم تعرفه أصل حضراتكم في الحي اللي انتوا قاعدين فيه دلت. الحي دوت في السبعينيات في بداية كنا نلعب فيه حقوق يعني ما فيش واحد من حضراتكم من أصل المنطقة جئتم جميعا من أماكن متفرقه وأصبحتم جيران مسلمين سيجب أن تعرفوا أن هناك حقوقا ثلاثة حقوق لجار حقين لجار حق لجار هذا ليس كلامي هذا كلام أهل الحل والعقد والفقه أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجارك لأنه جارك قريبك ومسلم له حق الجوار حق القرابة وحق الاسلام له ثلاثة حقوق ستحاسب عليها أمام الله يوم القيامة ماذا فعلت في حق الجوار اولا ماذا فعلت في حق قريبك ثانيا ماذا فعلت في حق المسلم عموما وهذا خاصة استعدوا لهذه الأسئلة وجار له حقات جار له حق الجوار وحق الإسلام وليس قريبا لك ليس بينك وبينه صله رحم تحاسب أمام الله على جوارك لأنه جار وعلى حقه كمسلم وحقوق الإسلام وحقوق المسلم على المسلم ستة معروفة ومحفوظة وفي روايات الخمسة أما الجار الذي له حق واحد فهو جار غير قريب وغير مسلم هذا ليس مسلما لي حق علي نعم حق الجوار حق الجوار من ظلم معاهدا فأنا حجيج لفظ رسول الله فهذا له حق يكفي أنك لا تؤذيه تعامله بما عامل النبي الناس على سفرهم ما لم يكن محاربا ولا مساعدا من يحارب فهل استعديت لتقف بين يدي الله تسأل عن جارك هل ناقشت يوما نفسك وتخيلت يوما انك ستحاسب عن جارك نحن يقول يا اخي اني خايف الاحسن اني الصلاه فاظن اني ساحاسب عن الصلاه فقط الزكاه الصيام الحج طب اين باقي اوامر ونواه الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ثابت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره وفي روايه فليكرم جاره فلا يؤذي جاره ليه لان دي علامه الايمان بالله واليوم الاخر عارف انه سيحاسب فلما تيقنت ان لك ربا هو ملك ومالك يوم الدين ولما تلقنت أن عليك حسابا يوم القيامة فكن على حذر أن تؤخذ من جهه جارك اذا سعتك جاي بالصلاه والعلم والدين والاخلاق وتفاجأ انك تجذب الى جهنم لتقصيرك في حق من في حق جارك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اسناده صحيح صححه الأذن قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وفي رواية دلني على عمل يحببني إلى الله قال له كن محسنا اللهم اجعلنا مع ومن المحسنين يا رب العالمين كن محسنا فالراجل الصحابي العاقل الفاهم قال وكيف لي يا رسول الله ان اعلم اني محسن او مسيء لو ما فيش واحد منا الا وهو يعتقد انه محسن طب في واحد من حضراته معتقد انه غير محسن كل الناس يقولك انا محسن انا الحمد لله في اعلى افضل شيء لكن مش انا اللي احكم معانا قال الرجل يا رسول الله وكيف لي وان لي ان اعرف ان كنت محسن او مسيئا تفاجئ ان النبي إيه؟ قال له قال سال جيرانك فان قالوا انك محسن فانت محسن وان قالوا انك مسيء فانت مسيء طبعا المخ الواسع العقل الواسع بتاع الناس تقول لك لا جيراني مين يا عم هو جري بفهم حاجة هو بجاري دراج, دراج الحاقة دراج المغفر لا كلام هذا لفظ رسول الله اتلف اليمادي الدور اليمادي هذا كلام محمد أصل لابد للحق أن يظهر يوم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لازم يعترف لك بالفضل يوم وبعد النبي لم يقل سل جارك إنما سل جيرانك فإذا كذب واحد أو اثنان فأعتقد أن الله لم يخذلك في الباقي مع إيمانك ويقينك بانك مقصر ورسول الله صادق فامل معي حينما نقرا فيما وفي من اضر بجيرانه الذي قال خير الاصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره عاوز ربنا يرضى عنا عقيدة صحيحة عبادة صحيحة معاملة صحيحة أذكر سنة تقريبا 95 وتسعين وتسعين ثلاث جيران هذا يشكو من هزين وهذا يشكو من هذين وهذا يشكو من هذين كل واحد فيهم يشكو من الآخرين واحد فيهم يعني اشتهر بأنه معاملة سف والآخران اشتهرا وأشهد لهما وقد مات بأنهما كان على صلاح ومع ذلك لم يسلم وكل يشكو بعدين واحد منهم قام الشيخ علشان خاصري خب عن الجار تقول لي شاء الله قبل ربنا قطبت خب عن الجار هو كان عنده جنازة في مسجد آخر ما في معش العصر يوم الجمعة قبض ومات فأنا قلت سبحان الله أتاني على السوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت مفرقا قلت هذا مات يشكو إلى الله من ضياع حقه من جاره لو كان عاش ربما الجار المؤذي سمع كلام الله وكلام رسول الله اعتذر له راضاه لكنه مات ذهب إلى الله يشكو من يهودي أبدا والله نصراني أبدا والله يشكو من مسلم مؤج يشكو من ايه اخواننا من مسلم مؤج يؤذيه بلسانه يؤذيه بنظراته يحقد عليه يحسده يتتبع عوراته يتحسس أموره يؤذيه برفع صوت مزياعه عليه وعلى أولاده يؤذيه أنواع الأهل لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا احب عبدا عسله في رواية استعمله وفي رواية عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يحببه إلى جيرانه رواية استعمله قال وثقه إلى خير ثم قبضه عليه بالجمع بين الحديثين كأن تحبيبك إلى جارك خير فمن ناس وجاره المسلم عنه راض كان هذا اولى وأقرب لرحمات الله يوم القيامة اللهم إني أسألك توفيقا وهدايه يا رب العالمين ابن عبد الله بن مسعود جاءه راجل اصلحنا مشكلتنا كل واحد فينا يقول لك شوف يا أخي الكلام ده على جيراني فعلا جيراني كده طيب وانت ايه وانت ايه سيدنا عبد الله ابن مسعود جاءه رجل يقول له يا عبد الله جاري يؤذيني كثيرا عمل كذا وعمل كذا انا عاوز ارد هاني برضو هو بيعرف يكتب واني لاكتب يدب نكتب شكاوي وانكتب شكاوي هو ممكن يشتم واني اشتب هو ممكن يسب وأني ألا عن أبوه اللي جابوه وأني عن زيه بالضبط الثاني أسألك جاري يؤذيني فماذا أفعل؟ قال اسمع إن كان هو قد عصى الله فيك فأفع انت الله فيه إن كان هو عصى الله فيك فأفع أنص الله فيه هو عصى هو مخالف هو مخدوع في نفسه هو استذله الشيطان فأنت لا تمشي على مشي ولا تضل بضلاله يا أيها الذين آمنوا ماذا يا رب لا يبركم من ضل إذا اهتديت لا يبركم من ضل إذا اهتديت هو قد ضل واجبك واجبه عليك من رواه واجب مين يا استاذ واجب المؤذي هاي ليه واجب عليك جاري المؤذ ليه واجب عليه هبعث واجبه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا هذا مظلوم يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال ترده إلى الحق ترده عن ظلمه فذلك نصر له عند الله يوم القيامة ظل الحاسب ايه موضوعك فين تقوى الله فين حبك لرسول الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يوشك الجار ان يمسك بجاره يوم القيامة ويقول يا رب فله لما منعني فضله ومن فضلك أخلاقك علمك تقواك دينك تعال يا فلان سيدنا عمر قال رحم الله امرأة اهدى إلي عيوتي أنا أعرف أن المرء المسلم مرآة لأخيه أنا اصدقك حيبك كذا وكذا وكذا وكذا بيني وبينك لا فضيحة المسلم مرآة لأخيه أنصحه اوجه له نصحا لعله يتوب آه لو تاب على يديك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها حق الثاني له عليك ان تتحمله فمن حق الجار على جاره أن يتحمله لا تحملني أنا لازم أرد لا يا علماءنا قالوا أن يتحمله هو ضاق تحمل لك في رسول الله اسوه احكي بقى في سيره النبي جار عمل كذا في النبي وجار عمل كذا في النبي يا أخي سيبك من واحد واثنين إن أهل مكة اجتمعوا لقتل حبيبنا محمد فلما نجاه الله منهم وأمكنه منهم وعاد إليهم عام الفتح وقد حاصر مكة كلها بجند الله قال لهم اسمعوا ما تظنون أني فاعل بكم إيه رأيكم أعمل فيك إيه تلميح إيه رأيكم آذيتموني شتمتموني ترتموني اردتم قتلي قتلتم أصحابي أخذتم أموالهم تركت لكم البلد، وانصرفت فجئتم حاربتموني في بدل وفي احد وفي الأحزاب وفي غيرها أعمل فيك إيه؟ فكانت بلاغتهم وكانت فصاحتهم فهم عرب قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ماذا فعل القدوة محمد؟ قال اذهبوا وانتم الطلقاء عفا عنهم وتجاوز عن اخطائهم وان كانوا يستحقون قتله لماذا لنتخذ منه قدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اللهم يا رب كما مننت علينا بتوحيدك وما ننت علينا بالايمان بك وما ننت علينا بالايمان بنبيك امن علينا بحسن الجوار يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الشفيع المشفع محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله من أراد نجاة فليتق الله في خلق الله ومن أراد فوزا فليستن برسول الله صلى الله عليه وسلم جه راجل للنبي يشحك يطلب يا رسول الله عاوز يجدوه نسي في ثياب ثوبا يا رسول الله النبي مردش عليه انه مش يملك معاه وهو النبي فقال الرجل يا رسول الله اكسني يا رسول الله فقال النبي في الثالثه انا لك جار له فضل ثوبين عندك واحد جار عنده هدمه زياده فقال بل غير واحد يا رسول الله غير واحد تؤخذ على اما اكثر من جار واما اكثر من ثوب لجات ليه جيران كثير مش واحد ده وتؤخذ ليه جار عنده اكثر من ثوب فاضل فقال النبي فلا يجمع الله بينكما في الجنة بدعي على مين بدعي على الجار الذي منع مع العلم والقدرة أن يعطي جاره ما يحتاج بدعي عليه ايوه بذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يسأل الله الخير لمن أنفق ويسأل الله النحق لمن لا ينفق مع القدره والعلم بل إنه صلى الله عليه وسلم قال ما آمن بي من بات شبعاه وجاره جائع وهو يعلم والحديث بصيرة روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تعلم اكل فاضي والنهارده الاكل كثير اي نعم غالي واي نعم في تضييع لحقوق الناس إنما موجود فلما تكون انت يا صاحب المرتب الكبير والقدره بتعاني هم جارك الفقير يعمل ايه هم جارك الفقير يعمل ايه واحد صاحب مرتب ودخل وواحد صاحب نص مرتب مع مرض وعلل لما انت بتشتك وتشق ألم تتذكر كيف يعيش جارك فإذا عائشت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي أتل عندي شيء لمن أعطي فقال لجارك الأدنى أقرب جار ثم الأبعد هذا حرف لأن جبريل ما زال يوصي نبينا بالجار فكان من وصاياه لجارك الأبنى ثم الابعد جار فجار فجار لأننا سنحاسب عليهم وعنهم أمام الله يوم القيامة جارك طبعا الشيء يقول بها كلام حسن البصري وإذا طبخت مراقة فأكثر ما عادش كلام ده بيحصل وإذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا الكلام ده يعني كلام احنا صعب نعمله خالص انما اقول لك لله شيخ ارحم جارك من لسانك ارحم جارك من نظراتك وحقدك وحقدك ارحم جارك من يعني السخرية منه ومن اهله ارحم جارك من ان ترفع صوت مزياعك عليه ارحم جارك من أن يرى منك ومن أهلك فتقا وفجورا ارحم جارك من أن يسمع منك ومن أولادك دين وفتق ارحم جارك من أن يشم من نساء بيتك عطورا وصف النبي المرأة التي تخرج متعطره من بيتها بأنها زانية ارحم جارك ارحمه من عيوبك أن فإن شئت صبلاً فمن عليه بكرمك بخلقك أسف الشديد ممكن بواحد وقفت بم بيته وجاره معد يقول له السلام عليك هي يا عم؟ لك لا انا عايش في حالي أنا عايش في حالي حالك إيه؟ إلقي السلام على من عرفت وعلى من, ف... من لم تعرف السلام اسم لله واسم للجنة وتحيه امه محمد صلى الله عليه وسلم تعارفوا انكم لن تفعوا الناس بأرزاقكم فسعوهم باخلاقكم فليتحمل بعضنا بعض بل فليحسن بعضنا الى بعض اوعى تفتكر ان سعتك يعني عيش في مدينه او ما يشبه المدينه وما لكش لا احد ابدا لكم اصول ولكم ديار وعائلات فكما تعلمت الخلق فيها أولاً لا تنساه ثانيا وفوق هذا إنك مسلم مسلم هنا مسلم في شغلك مسلم في عيلتك، مسلم في ليتك فتخلق بخلق محمد محمد نبينا عظيمنا حبيبنا شفيعنا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقا اسال الله ان يفقهنا في ديننا وان يبصرنا بسنه نبينا وان يؤدبنا بادب القران والسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا مؤمنين اجعلنا محسنين اجعلنا بيوم قيامة مؤمنين يا رب العالمين ضيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثقل الموازيننا يوم تثقل الموازين وتخف موازين ارزقنا مروراً على استراسك البرق الخاطف يا رب العالمين اسالك ان تشفع فينا الحبيب المصطفى شفع اللهم فينا الحبيب المصطفى ارزقنا اللهم شفاعته ارزقنا اللهم في الجنه في رفقته اسقنا اللهم من حوضه شربة هنيئه لا نظمئ بعدها ابدا ارزقنا في يوم المزيد بالرؤية والنظر إلى وجهك يا رب العالمين وأسألك أن تنصر المجاهدين المسلمين في شتى بقاع الأرض أيها المسلمون عباد الله إن لنا رب يراقبنا ونبيا يتشفع لنا ويفخر بصالح أعمالنا فاتقوا ربكم وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وأبقى الصلاة الله صلى الله بارك الله الله رسول الله حياة I want to عليهم من ومن الناس يا خالقونو من الدنيا وهو मजीजी कम क ननोर को होते हाया ोनी كيدا تليل Oh! يا ربنا And are involved and the عليكم ورحمه